ثم أما بعد فيا أيها المسلمون إن صلاح الأولاد نعمة عظيمة تقر بها عين المسلم ولذلك كان دعاء عباد الرحمن كما وصف الله لنا في القرآن والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين سئل الحسن عن هذه الآية فقال لا والله ما شيء أقر لعين المسلم من أن يرى ولدا أو ولد ولد أو أخا أو حميما مطيعا لله عز وجل فاهتموا أيها المسلمون بإصلاح الأولاد والذرية واحذروا من ضياعهم وفسادهم عباد الله كتنجيك وتوتو وتوتو كو ويم هين لنعم كبوسانا من قون منعم زال الله سبحانه وتعالى Ajalie watoto wako ajalie dhuria ya yako wawe ni watu wema neema hili linapata utulivu jicho la muislamu pindi anapoitazama neema kama Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia watoto wake ni wema amemjalia kizazi chake ni chema Na kinyume ni azaab, kwa mu'min, anapona ni kwa mu'min, anapoona kizatichake chake kimepotea Kwa hivu, Salaful salahul aulad, kwa watoto ni wema, hii ni ni'ma kubwa sana. Jicho la mu'islamu, jicho la mu'min, linapata utulivu kuyangalia ni'ma hii. Lidhalika... Ni katika dua za waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala walio miungoni miongoni mwa dua zao wanazo zikariri wanazoziomba sana ni kama aliyotuelezea Allah Subhanahu wa Ta'ala kwenye Qur'an kwa waja wake wema miongoni mwa dua wanaozisema na kuziomba sana na sifa waliojilazimisha nayo sana ni kuomba dua hili waladhina yaqulun na wale wanaosema Rabbana hablana min Azwajina wa dhurriyatina kurra ta ewe mula wetu tupati yetu sisi wawe wake zetu na kizazi au vizazi zetu wawe niwema kiasi ya kuwa macho yetu ena utulivu tulivu kuwa angalia Alhasan Alhasan albasri Rahimahullah allah aluulizo aya tafsiri yake je jambo hili la mu'min kupata utulivu anapoangalia watu wake anapoangalia kizazi chake kuwa ni wema anapata utulivu kwa hili Ye, peponi anapoona ni kesho akhira kwa kwa kizazi chake kimeingia peponi au ni hapa hapa ulimwunguni asema ni hapa hapa ulimwingu ni siku ile haya aanzia hapa neema ولدا أو ولدا ولدين أو أخا أو حميما أو نمجتواك أو نكوواك أو نبوياك أو ولد تنزيذيك مرفتزاك أو أونيك وني حاليجاني مطيعا لله عز وجل أكي وانقاليا أنا أونني ونيكمتي الله عز وجل hawaoni kizazi chake wala mke wake wala jamaa zake wala ndugu zake wala wale vipenzi vyake isikuwa kwenye hali ya kumridhisha Allah kwenye hali ya utiifu hakuna jambo la البصري licho la muumini nipate utulivu zaidi ya hilo alhasan albasri ayasema hayo maneno basi sana na hili jambo la حس هذا وتوت نكزااز تف بدي تسمويمة كلز كل جب لك نجزك وصلخش ن تيبوش كل جب لك وفيسدي نز. أي بعد الله. أمر الله تعا الأضاء والأولاء بإقااض أهليم من النار ومن الأل الأولاد والذرية. Allah subhanahu wa ta'ala ani waamrisha, wazazi, wasmamizi, kuokoa wa, amrisha, wa, zazi, wa, smamizi, wa zao na kizazi, kizazi vyao kutokamana na moto wa jahannam Na miongoni mwa jama na kizazi ni watoto Bali hawa ndio aula zaidi Waliotoka kwenye mgongo wako Falthatu lakibad Ni sehemu ya nikipande chamaini yetu Mtoto wako ni kipande cha inilako Hili jambo maashara wa muslimin ni amr ya wajib Allah Subhanahu wa ta'ala amewaamrishawazazi na wasimamizi Tuwaokoe hawa vizazi na moto wa jahannam yani tuwaeke na kila lenye kuasababishia kuingia kwenye moto wa jahannam Allah Subhanahu wa ta'ala asema يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا انتم مولوا امني اوكويني نفسي ذنوا نجا ما ذنوا قطamana na moto hi ni amr wal amru yufid al wujub amri Mtoto wako wanapoparaga jambo la kumwingiza motoni Utapata madhambi ya jambo lile Kwa sababu hukum okowa, hukum fundisha, hukum kuza Kwenye kuyeipuka yale Lakini unapofanya bidii Kwa kadiri ya uwezo wako Kisha mwenye na kailekea hapa utakuwa zimma yako inundoka Bila hivo utapata dhambi ya kila jambo mtoto wako wanalulifanya Kwa sababu Allah mikuamriisha Umuepushe, huku umuepusha Maashara wa muslimin Allah kutuamrisha jambo hili kwa, kwa wazazi wasimame wima kutekeleza jambo hili ni ishara ya kutosha kuonesha kuwa wazazi ndio sababu ya msingi ya kuongoka au kupotea watoto Wazazi ndio sababu ya msingi ya kuongoka au kupotea watoto unapolaumu mtoto wako Lawama ya kwanza ujiterenshiye wewe Kwa sababu hii iliyo sababu ya kimsingi Ya kuungokewa au kupotea watoto Na katika hadithi iliyo thubutu mtumi sallallahu alayhi wa sallam Asema kila kina chozaliwa katika fitra umbile la uislamu Nani anayimbadirisha Faabawa wazazi waki wa mimi Mtume asemaba fa aba wahu au yunassiranihi au yumajjisani wazazi wake wawili ndio wanamtoa kwenye uislamu wakamtia kwenye uyahudi au kwenye unasara au kwenye majusi zingatia vizuri sana hili jambo mtume apigia mfano ya upotevu wa hali ya juu upotevu mzito wazazi wamekuona uwezo wa kumtoa muislamu kumuingiza kwenye upotevu mzito wa Kiyahudi, wa Kinasara, wa Kimajusi. upotevu uliochini ya hapo? Bila shaka wazazi wana uwezo zaidi kulipanya hivyo. Na wao wazazi wana uwezo bihaulillahi wa kuwa wamdhibiti yule mtoto asitoke kwenye Uislamu wake akuwe Na si toke kwenye taa ya Allah Aishi kwenye taa ya Allah Dio maana ka Allah katu amrisha Tunge hatuna uwezo huo Tunge Allah kutupatia uwezo huo Hanga tu amrisha Allah la yukalifu nafsan illa usaha Haikalifishi nafsi Fukuwa uwezo Na kutoka atukalifishi Ya ayuha allazine amanu Kuwa anfusakum wa ahlikum Nara Yadullu hatha Kuwa kuwa hili jambo ni katika uwezo wa wazazi wa tujipinde sawasawa tusimame wima kwenye hili jambo asema ibn ul qayyim rahimahullah kwenye kitabu chake tuhfatul mawdud fi ahkam al mawlud kitabo alicho kiandika akizungumzia hukumu zinazohusiana na watoto asema wa idha atbartal fasad fi al aulad ra'aita aamatahu Upotevu na ufisidifu ulioko kwa watoto Utapata sehemu kubwa umitoka kwa wazazi Wazazi ndio sababu kubwa Ibadawa Min asbabi asba salahi laulad Salahu alabau fi anfusihim Ni katika sababu kubwa sana Ya kuongoka na kutengea watoto Wawe wale wazazi wenyewe wa miongoka wa mitengea في أبدا فاقد شيء لا يعطيه أسجد بي شيء أسجد يارك اسمام ويمن أمر يا الله أسلو ممتوت فإذا كان رب البيت للدفط ضارب فشيمة أهل البيت كلهم الرقص شعيري من شعيري حكمة سيما هاي عمانين أسجد الشيمة Ya mzazi mlezi wa nyumba kupiga ngoma basi watoto watakao watu wa kucheza ikiwa e mzazi apiga ngoma watoto watacheza lakini wewe ngoma wataka mtoto umeone salihan wapi kwa lazima wazazi wajipinde kwanza wajarakibishe wao wajipinde wajirakibishe wao la yuslihu illa salih patengenezi isipokuwa yule ambapo kwamba yeye mwenyewe kwanza ni salih ametengenea Kwa hivyo sababu kubwa ya kutengeneza wanato, watoto na kuwasilihisha ni wazazi wajipende kujishenishia nafsi zao kama kinyume chake kuwa ni vile vile sababu kubwa ya kufisidi watoto ni kufisidika kwa wazazi nidhali cha mtume akaeka sharti anapokuja mtu kuoheshwa angalieni fadl dhar bidhati ddin tfuta munyadiin idha ja'akum man taradhuna Waamanata, fazawiju Kwa sababu ni mzazi kesho Kesho anakizazi atakitoa Anapowajia yule munaemrithia Dina, diniake Waamanata, nauwa minifuake Atahisi kuwa watoto ni amana Nazma ni tekelezi ni amana Akija mtunamna iyo Musiangalie mingini baada hako Fazawiju, muoze shen Kwanini? Kwa sababu, wazazi hindi osababu kubwa Anapotengea Watoto to wa ta tengea kwa evo maashara al-musli min. Hindi sababu kubwa mungun wa sababu kubwa zanin, zakutengeza ważazi, sisi weniye to tengeh uh kizazi, sisi wniyewe to na kizazi titengeh, na kniw michake, wa kinyu michake. Kalabdul mun kyajir. Rahimahullahu ta'ala, inallaha yafadu vi salahi il walada wa walada waladi. وعترته وعشيرته واهل دويرات حوله ما دام في فما, فما يزالون في حفظ الله ما دام فيهم اسما سلاف هو الله يحفظي بسبب يا وئما ومجا اولئك وما مجا انكوني سباب يا الله كميحضيه متتوك متتو وامتتوك كذا Wa awali amba kwamba yeja anatangamana nao bali mpaka majirani anawishina wawo ina kweni sababu Allah kuwa ifadhi kwa ulewe mawaki watabakia kwenye hifzi ya Allah madamu yeye upo haja ondoka ili sehem athar ya mtu kuwa muema angalia inavoenea na inavu lufaisha wali ukingizoni kweni sababu kubwa maashara lahiba watu wajipindi lina shahit fi hifzi amri Allah wanahii tujipinde kuhifadhi amri ya Allah na makatazo yake tujipinde kutekeleza yanomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala angalia wema walipotambua hili walikuwa hali gani asema Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah minkibari al-tabi'in wa ibadahum alikuwa ni katika mkubwa ni mkubwa wa tabi'in ni kwa إني لأصلي ممي مرنجيه هو أني كنت نيصالة أصالي صالة يا نافلة كما نقيام الليل أو نضحى إني لأصلي ممي هو أني يصالة فأذكر ولدي نكم كنبوكم جوشوانك فأزيد في صلاتي تسيدي شيء لصالة تقول لكم ركاية موشون نمي يكني مليزي لكن إن كنبوكم جوشوانك ناللهم يفادي نكوانيك ننتخفون روكا azidu fi salati Nazidisha ile sala Kwa sababu walitambua hili wema wa wazazi huathiri katika kizazi Allah subhanahu wa ta'ala atuelezea hili wazi kwenye sura al wale mayatima wawili kwenye kisa cha Musa na Al-Khidr Al-Khidr alipokuwa muelezea Musa yale matukio matatu amwambia ama wale watoto wawili Amaule ukuta ni leozuwiliya, ulikuwa ni watoto wawili, chini yao ni mayatima, chini yao kuna mali yao. Almuhim, mahalu shahidi ya sema, wakana abuhuma saliha. Alikuwa babayao ni muema. Ndiwekaja, hini hifzi ya Allah. Akawatoahawa walipotoka. Musa alipotoka. Akamtefuta mpaka, akampate khidr. Kumpata, alimpata kwa machofu. لقد لقينا من سفرنا هذا نصب تمपता عذذته kwenye hii safari si safari fupi yamitoka Allah nimtoa alpotoka akashtamana na Khidr mpaka kwa kadri Allah wakaja kwenye ule sehemu kwenye ule wakati Allah niwatoa aje kuhifadhi nini Inna min asbabi fasadi elabna, ni katika sababu za kufisidi watoto, ihmalu ta'limuhum, ta'limihim, dinahum. Ni kudharau kuwafulisha dini yao. Au kujishugulisha na kuwafundisha dunia, ala hisabi dhini. Ukaenda ukanjima upande wa dini kwa sababu ya kupapia ulimuengu, watoto wa kwa dini, kwa kunyimwa upande wa dini na kufundishwa dunia kwa kunyimwa upande wa dini laa idza jamaa bainahuma akifanya jam'a laa ahasa akifatiae ihtimam dini bado ni huwa al-asl na dunia ni mapito lakini hali yetu leo hii wengi tukizingatia hali zetu imma dini tumipuuza kabisa Allah v tem uluza mualimu mwanzo kablo v tem uluza ni amana jiwe mgungu wako aša kuena madrasa utoša mimi njim somesha mimi piafiz taip tena madrasa hiu aša class 8 sasa ingi afo muan sasa wajua afo muan yataka kujipinda koiva madrasa utoša billah alaj mtoto wa kuika miaka kukuminani amisoma njim kujidini wallah ma ta'alam ما تعلم شيء هجوي كيتو أكي فيك فيك سادس متوسط أو أول سادس ابتدائي أو أول متوسط ما يعرف شيء ربما هتك صالي هجوي هجتي ميزك سوما صال يتوش ساسا نبي الله عليك أن قليهم سفارة أكي ملزفون فوين دوافين في نفازتي أكي ملزي نفازتي ساساشك ومتوم ودنيا huenda mbio kuitumikia dunia Allah ameniumba dunia nazilfomo ndani yake maashara alahiiba itumtumikie sisi na sisi tumiumbwa tumtumikie Allah Allah subhanahu wa ta'ala asema huwa alladhi khalaqa lakum ma fi al-ardh jami'a Allah aniwambia ndio mko nyaradhi yote niwaambia لكن anayegeuza hii na akakosa yaqeen na Allah subhanahu wa ta'ala akawa yeye huna dunia ndio ghaya yake Allah umwachia akawa kama punda hindi tabia wa naume sawa hawakai kuombaomba eti kwa sababu mimi na som laabadan fanye ibada fanye amali usiombe kwa sababu Allah pia ni al kitu sababu nyingi ya kupotea dini na rahimahullah فما افسد الابناء مثل تغفل الاباء واهمالهم حكون kilichofisidi watoto kuliko kugafilika na kujigafilisha wazazi katika nini kwa wale watoto wao wakijigafilisha yani yeye aona kama hana kiki mamake ndio الرجال قوامون على النساء لكن الناني الرجال سواء سوا معرف بالال ونوم وسواسا طيب عباد الله ni katika haki za watoto kuwasomesha dini na kila wanachohitaji katika hii dini bali al-Imam al-Bayhaqi rahimahullah amili sabuhi li katika matagaya iman ا من شعب الإيمان أين يستين 60 ketika إيمان وهو wa في babun fi huquqil aulad ni والأهلين wa haki za وهي wal الرجل نكن jamaa zako على wasimamia wa أو qiyamur rajul nako yule Wa hum iyahum min umuridini himma yahtajuna ili Na kule wao kuwafundisha wale watoto na jamaa zao Wanawe kwenye mambo ya dini yao Hii ni katika nini mataga ya imanu Kulikosa imani yako imiondoka taga zima Taga kamili nimi Kwa hivyo tujibidiishi maashara ahiba kwenye hii Sikiliza wema waliotangulia kwenye haya walikuwa kia zimuza bipi. قال الامام احمد رحمه الله وأما التعليم والتاديب أما kufundisha watoto na kufunza adabu fawaktuhunna an yablgha al-mawlud min al-sinn wala al-aql mablaghan أمري wakati wake na napofikia mtoto katika umri na akili قال لكنا ياتيك يا فاني لكن يكون خونيشا إن أبكوا ما أكلياتي نبفكية كياسيك وذاك خونيشوا لم تومي صلى الله عليه وسلم اللي فاتيك فيه مكني هيلي كني صالة لصالة جنب لصالة علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء سبع وما قبل ذلك نخونيشهم من جيني كما يريكو يكوني آثار من جينيزه فنيبديم تتواكو كلمة يقوانز أي تمكين لا إله إلا الله سبابة ولا ماما طيب المهم من أفكي وكاتيوائك سكليزا سمانين وذلك يتفرع وفنشة وتوتو من أين تفوت وانزف منها أن ينشئه على أخلاق على أخلاق صلحاء المسلمين أخوز ولو وتوتو كني تبيا يوما قتك وإسلام تبيا يوما قتك وإسلام هذا كذياك بابا مزال ويسونه عن مخالطة المفسدين Amkinge au kinge watoto wako usichangamanyike na wa PCDP. Lo tumeshikambia za wapotevu kwambia kumchunguza chunguza mtoto sana utampoteza wapi. Mwachie uhuru wake. Abadana. Huriyetuna fi taati Allah. Huri yetu kwenye taa ya Allah. Wa taati shaitani, shaitani huwa aina alubudia. Fi aina alubudia. Kumtishai shaitani ndio ubudia ndio utumwa ule muovu. mtu afanye bidii ku kinga watoto wake kutagamana na lazma wajue watoto wake watoto wake watoto wake utangamana yake na nani wa minha ayuallimahu alqur'ana walisana alarabi walisana aladab awafundishe qur'ani nawafundishe ulimi wa kuzungumza aladab lugha kirabu ile ile pomaa ile zamtumi sallallahu alaihi wasallam na sunna ya mtumi sallallahu alaihi wasallam tuko wapi wenye kuwafanyia watoto wetu birthday toa sikilizisha bid'ah au toa sikilizisha sunan ha tuko wapi maashera lahiba tuko wapi يوم الاليهود والنصارى jumapili na jumamosi ndio watu kupelekana oh kwa sababu kwetu bwana mapumziko ni siku sema pomziko lazima lazimishwa na pengine kazi yako mwenyewe manaji baraka ufunge jumapili na jumamosi jumaa ufanye kazi fanya kazi zote nikaambia usifunge ufunge jumaa la Allah يوم الجمعة سموه كما لذا صلاه الجمعة ابتغوا من فضل الله ولا سسها تكونك وعطلي شسكم زima kwa sababu ya ibada haya mambo ya nasara na wayehudi tuabathilisha kwa sababu yeserehe ya kumasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayib, zikwapi kuaskilizisha watoto sunan. Anasema waqawila salaf kisa wasikilizishe maneno ya wema walio tangulia. Bali pengine leo ukitaja salaf hawa hapa. Salafia jadida. Salafia jadida hawa hapa. Istihzaa bi ahli ddin. Ya akhi wajibu عليك wasikilizisha watoto wako maneno ya wema walio acha kujinisisimisha kwao paka watoto kuwasilizisha ili jambo unatakaniwa na ni katika kuwatengeneza watoto ndio leo unapata watoto wetu hawana mifano ya kuiiga isipokuwa wachezaji mpira wa fisirifu isipokuwa waimbaji ispokuwa, isipokuwa isipokuwa hadith wala haraj ni mengi sana lakini mtoto wako leo mtoto wetu awe mfano wake ni sahaba ni tabiin ni atba'it tabi ni aimma deen ikwa hawasimini nao wala hauelezewi tarehe zao حياتي وظنهم سنباني وظنهم سنباني وظنهم سنباني كما دراسة لا نباني لو كسما مميسي جوه جوه جفنش بيوتكاليز واجب واكو أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد فيا أيها المسلمون كتيكا sababu kubwa sana za kuwatengeneza watoto na tutamalizia na hili na sababu ni nyingi watu wajibidiishe kuzisoma na kuzitekeleza lakini miongoni mwa sababu kubwa zaidi pia adduaa lilawladi bisalah kuombea watoto wawe wema inua mikono yako ayyuhal ab wa ayyatah enuwa um inuwa mikono yako muombe الله subhanahu wa ta'ala awaongoze watoto wako muombe Allah subhanahu wa ta'ala wa anta fi sujud muombe Allah subhanahu wa ta'ala wa anta fi jouf al-layl Allah awaongoze watoto wako hii ni sababu kubwa sana na hili ndio lilikuwa حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزئني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه فش هابو نكو شكورو ونعميك كو وجويت ينقو ميمين وجوية وزيوانك نجالي لفني ميمة هابو تو وأصلح لي في ذريتي kwa yendo jamwe na nani siliishie mimi kidazi changu kwa hivyo hii ni sababu kubwa maasara alihiba wa ha walakum fil anbiyae uswa ayuha almuslimin muna kelelezo chema kwa manabii angalieni dua za manabii vipi walikuwa na hamu na dhuria maana wao ni anbiya ibadullahis إذن نبي الله إبراهيم عندما أدعى ذلك يقول ربي هبلي من الصالحين نرزوك كزازي كما عندما أدعى القوة نبي الله إبراهيم القوة كيوم واجنبني وبنيا أن نعبد الأصنام نيوك شميمي ناواتوتوانغ تسيجد كأمود مثنام يعني سيجد كفنية شرك هذا إذن ندعى وزيوم ناني أنبياء أنبياء سكليزة نبي الله إسماعيل يين بباك باد يكمطع الله أمري أليو أمريشا وينو كتذ الكعبة وينو مكون وموبة الله سبحانه وتعالى ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا ربنا واجعلنا مسلمين لك تجعل يسيسني ويكسلنيشة كمليف ومن ذريتنا أمة مسلمة لك نجعليك ونكززي چيتو ون أمه ونكزي سليمي شكواكو سوا سوا هذه دعاة الأنبياء ونجعليه زكريا نبي الله زكريا عندك دعا القوة كيومبا أسيما الله تولي زهيله هناك دعا زكريا ربه أهموب ملواك زكريا قال رب هبلي من لدنك ذرية طيبة ايه ملواك لرزوكك زازي كيما إنك سميع الدعا ويقولون من يكوديبو لكسكي يدوها فإنه هنا جامبو مهيم سانا معاشر المؤمنين لكويني أنبياء منا كيليلازو كيما تجيبو يديشه كتك جامبوهي اللهم هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم أصلح لنا النية والذرية وأصلح الأمة المحمدية عباد الله إن الله سبحانه وتعالى قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه فقال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا فقال سبحانه وتعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ورد الله عنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابه رسول الله وعن معهم بعفوك وكرمك وجودك واحسانك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم